أنت العليم بما نكن وأنت وحدك من يصون وبما كسبنا لم تآخذنا ووحدك من يعيش أشدت يا يكون أنت المهيب والمعيب أنت المعيب